وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وانتبهوا من رقدتكم واحذروا من غفلتكم فالسعيد من تيقظ ليوم الميعاد وخاف شدة الحساب يوم التناد فما أقرب الحياة من الممات واحذروا عباد الله من الأعمال السيئة التي حذركم منها إلهكم جل وعلا وخوفكم من مغبتها وأمركم بالبعد عنها لتسلموا من غوائلها ألا وإن من أقبح الخصال الذميمة الكذب والنميمة والطعن في أعراض المسلمين والتطاول على عباد الله المؤمنين ألا وإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب عباد الله لقد حذر الله جل وعلا وَأَمَرَ الكذب وأمر بالترفع عن ذلك فقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب غاية التحذير فلما سأله رجل من الصحابة الكرام وقال له يا رسول الله هل يكون المؤمن جبانا قال نعم قال هل يكون المؤمن بخيلا قال نعم قال هل يكون المؤمن كذابا قال لا قال هل يكون المؤمن كذابا قال لا وذلك لان الكذب من اقبح الخصال ومن أوضع الشيام التي لا ينبغي للمؤمن أن تكون فيه فإنها خصلة ذميمة تهوي بصاحبها إلى الهوان والنيران قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به سبعين خريفا في نار جهنم وسبعون خريفا أي سبعون سنة في نار جهنم والعياذ بالله فهذا إذا كان في الكلمة التي لا يظنها المؤمن سببا لهذا العقاب الأليم فما بالك بالمؤمن يكذب ويتحر الكذب ويكذب ويتعمد الكذب ويلبس الحق بالباطل ويروج كذبه على الناس وهو لا يبال بكذبه هذا أعاذنا الله جل وعلا من ذلك ففي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق ليهدي إلى البر وإن البر ليهدي إلى الجنة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 أيها المؤمنون إن من أخطر أنواع الكذب إطلاق الشائعات الكاذبة بين المؤمنين ولقد أخبر الله جل وعلا أن ذلك فعل من أفعال الكافرين الحاقدين على المسلمين وأخبر الله جل وعلا أن ذلك فعل من خلال من لا خلق لهم عند الله جل وعلا ولو أعدنا النظر في سير الأنبياء والمرسلين فسوف نجد أن نشر الشائعات الكاذبة سلاح لا يمكن أن يتخلى عنه أعداء الدين أبدا فقد أشيع عن نوح عليه السلام, أشيع عن نوح عليه السلام أنه رجل به جنة وقالوا مجنون وازدجر وأشيع عن صالح عليه السلام أنه من المسحرين وقالوا بل هو كذاب أشر وعن موسى عليه السلام أنه ساحر كذاب وعن إبراهيم وزكريا ولوط ويحيى وسائر الأنبياء والمرسلين إشاعات كاذبة واتهامات باطلة لم يسلم منها نبي ولا رسول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت كثير من الإشاعات التي أثرت في وحدة المؤمنين وأمنهم فلما هاجر بعض المؤمنين في بداية الإسلام بعض المؤمنين هاجروا إلى أرض الحبشة فأشاع كفار قريش إشاعة مفادها أن أهل مكة قد أسلموا فسمع أولئك المهاجرون في أرض الحبشة سمعوا بهذا الخبر الذي أفرحهم فعاد أولئك المهاجرون إلى أرض مكة فأخذهم كفار قريش وأسروهم وعذبوهم ولم يزل الكفار يستخدمون هذا السلاح الفتاك وهو نشر الشائعات الكاذبة فأشاعوا, فأشاعوا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد فلما سمع الصحابة بهذا الخبر علىهم الهم وتمكن منهم الغم وتسرب إليهم روح الهزيمة وأوهنت قوتهم وكانوا بين واقف لا يدري ماذا يفعل ومعتزل للمعركة هارب من أرضها وهو يقول ما فائدة الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما شائعة الإفد فلا تسأل عما ترتب عليها من شر عظيم وأثر سيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه من الهم ما جعل عليا رضي الله عنه يشير عليه بطلاق زوجه وأما أبو عائشة الصديق الصديق أبو الصديقة رضي الله عنها وأرضاها أما أبوها وأمها فقد أبكمتهم الحادثة ونزل بهما هم عظيم وكرب شديد فبأي وجه سيقابلون الناس وبأي وجه سيقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم, يس وهم يسمعون حديثا هنا وهنا يتحدث الناس في عرض ابنتهما أي كرب بعد هذا الكرب وأي بلاء بعد هذا البلاء العظيم يا عباد الله أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تلك الحادثة التي روجها المنافقون فكانوا في حيرة وتيه كبير وعريض ومما يزيد في حيرتهم بل وفي حيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي قد تأخر في نزوله في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وذلك كله ابتلاء من الله وامتحان لعباده المؤمنين لينظر كيف يواجهون هذه الأخبار الكاذبة وكيف يتصرفون معها حتى وقع بعض الصحابة في مزالق المنافقين وصدقوا هذه الأكاذيب وفيهم أنزل الله جل وعلا وهو يؤدبهم عن قبول الأخبار دون التثبت دون التثبت من صحتها ويعلمهم كيف يتعاملون مع هذه الأخبار في المستقبل فقال جل في علاه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين وقال جل وعلا إذ تلقونه وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وانظروا عباد الله إلى بلاغة القرآن الكريم ذكر أهل العلم فائدة جميلة في قوله جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم ومن المعلوم أن الذي يتلقى الخبر إنما يتلقاه بأذنيه فلماذا قال الله جل وعلا في حق السحابة الذين شاركوا في هذه الفتنة لماذا قال جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم ذكر أهل العلم أن الذي يتلقى الخبر ثم يشيعه مباشرة بين الناس دون أن يتثبت من صحته فإنه إنما يتلقاه بلسانه فإنما هو حديث ألسن وليس له من الحقيقة في شيء هذا حال الذين يتلقون الأخبار ثم يشيعونها بين الناس فما بالك بمن ياتي بتلك الاشاعه ابتداء ويقول الله جل وعلا في تمام هذه الايات الكريمات وهو يؤدب عباده المؤمنين ويعلمهم كيف يتفاعلون وكيف يتعاملون مع هذه الاخبار والاشاعات يقول الله جل وعلا ولولا اذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم فاعتبروا يا اولي الابصار واعتبروا يا اولي الالباب ولا تقرؤون القران هكذا وتمرون عليهم مرور الغافلين وتدبروا هذه الآيات الكريمات ولولا إذ سمعتموه ماذا قلتم قلتم نعم هذا خبر صحيح وقلتم نعم هذا قد وقع وقلتم نعم هذا قد حصل حقا فهل يكون هذا الإنسان قد عمل بكتاب الله وقد عمل بهذه الآيات والأحاديث قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا فقفوا على قوله جل وعلا لمثله أي لمثل ماذا لمثل هذا الفعل الذي وقع فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يتلقون هذه الأخبار ويصدقونها ثم ينشرونها بين الناس فاتعذوا بموعظة الله جل وعلا لا تتسببوا في إشاعة الأخبار الكاذبة بين المؤمنين فإن الله يعظكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين والشاهد من هذه القصة عباد الله وحادثة الإفك هو أن نتبصر وننظر إلى خطورة الكلمة فهي كلمة قد قالها عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين هذه الكلمة التي أشاعها في حق عائشة رضي الله تعالى عنها قد سببت فتنة بين المؤمنين ولا نزال نعاني من آثارها السيء إلى يومنا هذا فانظروا إلى شأن الإشاعات وما مدى أثرها في المؤمنين إننا نعاني من أثر تلك الكلمة التي قالها عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول إلى يومنا هذا فلا يزال أعداء الله من الروافذ والشيعة يقعون في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يقتنعوا بالوحي الذي أنزل من السماء في تبرئة عائشة أنزل الله فيها وحياً يتلى إلى يوم القيامة ولكنها الفتنة تعمي القلوب الفتنة تعمي القلوب عمل الله جل وعلا بصيرتهم وأبصارهم عن هذا القرآن العظيم فوقعوا في عرض عائشة ووقعوا في تكذيب القرآن الكريم وما ذلك إلا سبب لإثارة الشائعات والفتن فقد تكون كلمة سببها سفك الدماء وسببها تفرقة المسلمين وسببها تفريق وحدة صف المسلمين وسببها طلاق الرجل لزوجته وسببها الوقوع في الاتهامات في الأعراض الذي حرم الله جل وعلا الوقوع فيها وسببها وسببها وسببها فاتقوا الله عباد الله وقد أشيعت بعد ذلك يا عباد الله إشاعات كثيرة من أعداء الإسلام ومن أعداء الدين فأشاع الناس في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أشاعوا في حقه أنه لم يشهد بدر وأنه لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فر يوم أحد وأنه وأنه وأنه, وأنه حتى أفضى بهم ذلك إلى قتل عثمان رضي الله عنه وجدت هذه الأخبار الكاذبة للأسف آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى أدى بهم ذلك إلى قتل أمير المؤمنين الذي جهز جيش العسرة والذي يلقب بذنورين الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة أدى بهم ذلك ومن تصديقهم لهذه الشائعات أدى بهم إلى قتل أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه فاتقوا الله عباد الله فهم قتلوا عثمان وهم يتعبدون بذلك لله ويعتقدون أنهم في طاعة لله شل وعلا كما يسب الشيعة اليوم الصحابة ويسبون عائشة وهم يظنون أنهم يتقربون بذلك إلى الله إنها الفتنة تعمي القلوب أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو المنافقون ليظهره على الدين كله ولو كره الحاقدون المعاندون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لصاحبها عصمة من النار يوم القيامة وأصلي وأسلم على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الميعاد وبعد فقد ابتلين عباد الله في هذا الزمان بأناسٍ ظلت أفهامهم وفسد إعلامهم وكسدت أقلامهم هذه الوسائل التي منذ نشأتها أقامت حربا ضروسا ضد الإسلام والمسلمين حربا هوجاء لا غبار فيها ولا نار لا غبار فيها ولا نارا ولا خشخشة سلاح بل هي حرب باردة تبعث سموما قاتلة حرب تحريض وزرع للفتن بين المسلمين وإفساد للقيم الإسلامية وللقيم الإنسانية فليس لهم شغل سوى نشر الرضيلة والفساد ونشر ما حرم الله جل وعلا ولا يراعون في بني جلدتهم حرمة ولا يحفظون لهم ذمة وليس لهم إلا نشر الشائعات وليس لهم إلا لبس الحق بالباطل فحسبنا الله ونعم الوكيل فحسبنا الله ونعم الوكيل فأصحاب الجرائد قد شنت أقلامهم حملات من السب والشتم لعباد الله المؤمنين فأي أقلام هذه صحقا لها وتبا لها بل تستحق أن تكسر وتلقى ولا ينظر إليها ولا يلتفد إليها لأنها كانت معاولها الدامة في وحدة المسلمين وكانت معاول هدامة في الزرع للفتنة بين المسلمين وزيادة في الصدع في شدار الألفة التي ينبغي أن تكون حاصلة بين أفراد المسلمين ومجتمعاتهم فالقلم وما أدراك ما القلم به أقسم رب العزة في كتابه حيث يقول نون والقلم وما يسترون أي قلم هذا؟ هذا القلم الذي انطلق يكتب في سب المؤمنين وشتمهم ويرسم صور النساء العارية ويمدحها ويرسم صور النساء المتحجبات ويذمها هذا قلم جدير بالشكر أم هو قلم جدير بأن يكسر ويلقى أما أصحاب القنوات فحدث ولا حرش, حدث ولا حرش فأنتم تعلمون أن هذه القنوات التي كانت في النظام السابق وأصحابها الموجودون الآن على شاشاتها والذين يقيمون هذه البرامج هم بأعيانهم كانوا يطبلون ويمدحون واليوم أصبحوا متقون أصبحوا أصحاب ثقة الإعلام لا يزال يزيف الأخبار ويشيع الشائعات الكاذبة وقد علمتم, قد علمتم أن هذه القنوات قد أعلنت حربها الصريح على الإسلام والمسلمين وقد علمتم ورأيتم وسمعتم ما حصل من قناة نقمة وما حصل من قناة حنبعل وما يحصل في هذه الأيام من القناة الوطنية وليس لها من الوطنية شيء وليست من الوطنية في شيء وأقصد الوطنية بأن حب الوطن من الإيمان كما يقال وأن الإنسان يجب أن يكون حريصا على صلاح وطنه وعلى صلاح عباد الله جل وعلا في دينهم ودنياهم قامت هذه القناة السافلة الحقيرة قامت بنشر خبر مفاده أن هناك إمارة إسلامية وأول إمارة سلفية في سجنان هذا خبر كاذب قد كذبه أهالي هذه البلاد قد كذبه أهالي هذه البلاد وقالوا ليس لنا إمارة وإنما نريد شغل وإنما نريد إصلاحا في مجالات الحياة وليس لنا من هذا الخبر شيء وليس لنا إمارة فهم يبطون هذه الأخبار العار عليهم والخزي عليهم والعار على أولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الحياة الدنيا فيأخذ أو يأخذ خمسين أو ثلاثين دينار ثم ثم يقيمون معه هذا الحوار ويتحدث بهذا الكلام وهو لا يعلم خطورة ذلك الكلام يقولون له قل كذا وكذا فيقول ذلك الكلام لأجل زهد ولأجل لمبلغ زهيد من المال وهو لا يعلم أن هذه الأخبار قد تحدث فتنة في صفوف المسلمين وقد تشتت الصفوف وقد تزرع الشحناء والبغضاء بين المؤمنين فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن, وأن لا نصدق هؤلاء الكاذبين وفي القريب الماضي اطلعت على بعض الجرائد وهذه كلمة أقولها بكل صراحة وأرجو أن لا, وأرجو أن لا تكون هناك حساسيات فإن هذا حق لا بد أن يبين اطلعت على بعض الجرائد فيها صورة أخذوها من بعض الجرائد التي نشرت في بلاد الجزائر منذ سنوات هذه الصورة تعبر على اعتداء الحكومة الجزائرية على أولئك الصحفيين هذه صورة موجودة في إحدى الجرائد الجزائرية أخذوا هذه الصورة ووضعوها في جريدة من الجرائد التونسية وكتبوا عليها بالبند العريض اول اعتداء على الصحفيين في الحكومة الجديدة ماذا يريدون؟ يسأل الإنسان المؤمن ماذا يريدون من خلال ذلك؟ ماذا يريدون من خلال ذلك؟ يريدون أن الذي يحكم العباد والبلاد أن لا يكون في قلبه مثقال ذرة من الإيمان أن لا يكون في قلبه مثقال ذرة من الإسلام يريدونها علمانية يريدونهم ملاحدة يحبون الفسق والفجور يحبون الدعارة وشرب الخمور فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نشعر بما يحيط بنا من من هذه التنكيلات ومن هذه التدابير وأن لا نصدق الأخبار وأن لا نعينهم على إشاعتها عملا بقوله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا وَفِي قِرَاءَةٍ فَتَثَبَّتُوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كفاب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فهد أن الخبر صحيح فأنت إذا تكلمت به دون أن تتثبت فأنت واقع في مخالفة هذه النصوص ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على نصرة هذا الدين العظيم وأن يخزي الكافرين حيث كانوا ونسأل الله جل وعلا أن يدمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الإسلام اللهم دمر أعداء الدين اللهم اجعل كيدهم في نحرهم اللهم اخزيهم يا رب العالمين اللهم إنك قادر عليهم فاهدمهم وهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم رد المؤمنين إلى دينك مردا جميلا اللهم رد المؤمنين إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا رب البريات يا مجري السحاب ويا منزل الأمطار يا ربنا ويا مولانا انصرنا على أعداء الدين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل بيننا بغضاء ولا شحناء اللهم اجعلنا اخوة متحابين فيك اللهم اجعلنا اخوة متحابين فيك يا رب العالمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم إننا في هذه البلاد آمنون وغيرنا من المؤمنين في غير هذه البلاد ينتهكون اللهم فاحقن دماءهم يا رب العالمين اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا لهم ناصرين واجعلنا لهم حابين يا رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين